أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوه بله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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون فِي الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره هو خيرا وأعظم أجرا Osta vuo Allah, inna Allah vuo